نستعلم باستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مهلا له ومن يضل فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عند رسوله ثم لا. باب زكاة الفطر، تجب بأول ليلة العيد فمن مات أبو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذنته ويواجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزم عن نفسه وعن من يمونه من المسلم زكاة الفطر وهي نوع من أنواع الزكوات وتخرج عن الرؤوس تخرج عن الرؤوس الموجودة في يعني البيت زكاة الفطر تسمى زكاة فطر وصدقت فطر وتسمى أيضا بالفطرة تجب بأول ليلة العيد تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه إذا بدأ وقت الوجوب هي زكاة واجب هي فريضة زكاة الفطر هي فريضة. وجماهير أهل العلم على ذلك على أنها فرض وإن كان الأحناف على أنها واجبة والخلاف بينهم يسير فالأحناف يتفقوا مع الجماهير على أن ترك الزكاة زكاة الفطر يأسل ولكن الخلاف لفظ فقط فالجامهير على أنها فريضة والأحناف على أنها واجب بناء على الأدلة التي يستدلون به فالخلاف خلاف لفظ فقط لأن الكل يتفق على أن تركها يأسل وقت الوجوب امتى وقت الوجوب ما هو وقت الوجوب متى تجب يقول تجب بأول ليلة العيد تجب بأول ليلة العيد بالليلة كما هو معلوم تدخل قبل اليوم الليلة تبدأ قبل إيه قبل اليوم بوقت الوجوب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب قبل غروب ليلة العيد يعني آخر يوم من رمضان آخر يوم من رمضان في وقت غروب الشمس. فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه. فلو أن إنسان مات قبل ذلك الوقت أو أعسر يعني كان غني وافتقر لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليه واجبة. لكن لو تصدق يلبه هذا فضل منه. يقول وبعده بعد هذا الوقت تستقر في زمته تستقر في زمته. لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من رمضان كأن ده يعني الوقت بتح فرض النبي عليه الصلاة زكاة الفطر من رمضان كأن الإنسان يفطر وتجب عليه يفطر وتجب عليه وذلك يكون بغروب الشمس وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان طب الحكم بتح يقول هي واجبة واجبة بس يا ترى واجبة على كل أحد ولا واجبة بضوابط وشروط يقول وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته واجبة على كل مسلم واجبة على كل مس احتراز من الكافر احتراز من غير المسلم قال ابن المنذر أجمع على أن فرض لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من طمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلم من المسلم ده حديث رواه الجماعة إبا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إذا هي بريض جاء في لفظ زكاه وجاء في لفظ في الصحيحين صدقة إبا قد تأتي الزكاة معنى الصدقة الصدقة مع الزكاة يطلق أحدهما مع الآخر كما قال عز وجل في صورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمسكين فالصدقات المراد بها الزكوات المراد بها الزكوات يبقى جاءت بلفظ صدقة وجاءت بلفظ زكاه وهي هي هي هي. طيب فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من ثمر أو صاعا من شيء على من على العبد على العبد طيب العبد ده لا يملك شيء العبد ده مملوك أصل العبد ده عبارة عن مال يبقى نفهم ان الزكاه تجب على سيده تجب على سيد هذا العبد لأنه لا يملك شيء العبد الأصل في أنه لا يملك ولكن يملك فتجب الزكاة على سيد <تصفيق> تجب على العبد والحر الذكر والأنثى والصغير والكبير طيب الصغير ده مش مكلف الصغير مش مكلف تجب على وليه تجب على وليه أو أن الإنسان صغير أو كان يتيما وله مال تجب في ماله على ولي والكبير أيضا من المسلم طيب واجب على كل مسلم القدر إذا القدر اللي هو يطرى يكون عنده قدر إيه؟ قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته يعني كما قدمنا قبل ذلك أن الزكاه مبناها على المؤساة والرفق على المساه والرفق المؤساة بالفقير والرفق بالغني طيب أنا مش أرفق بالفقير مش لا أواسي الفقير وأترك عيالي وأترك نفسي يعني جائع لذلك قال الفقهاء يجد ما يفضل عن قوت عن قوت القوت معنى إيه تعريف إيه القوت القوت معنى الشيء الضرور الشيء الضروري الذي يعتمد عليه الإنسان ولا يستغني عنه يبي يجد ما يفضل عن قوتة وقُت عيالي وقُت عيالي طب القُد يفجدي الوقت يقول يوم العيد وليلته يبي يوم العيد وليلت العيد اللي يفضل عن ذلك يجب عليك في الصدق اللي يفضل عن هذا القضي يجب عليه كفي الصدقة. نفهم من كذا المسألة برضو تغيب عن كثير من الناس إن ممكن الإنسان يجب عليه يأخذ الصدقة واجب عليه الصدقة كثير من الناس يعني اختلط عليه لسه أخ من إخوان الأفاضل بيسألني ول فلان وفلان ففلان بياخذ مال. طيب وبس عنده كذا وكذا هل يجب عليه الزكاة؟ نعم يجب عليه الزكاة من الممكن الإنسان يتلقى الزكوات. ويملك نصابا ويجب عليه الزكاة لا مانع أبدا من هذه الصور إبا يأخذ الزكاة ويجب عليه الزكاة إبا يأخذ ويدفع الزكاة إبا لو فضل على الإنسان عن يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله يوم وليله يعني وفضل صاع أو صاعين أو أكثر أو قل إبا يجب عليه إخراجهم للفقراء والمساكين لأن النفقة أهم فيجب البداءة به لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك أو الإمام المسلم وفي وابدأ, بمن تعول. وابدأ بمن تعول طيب يجد ما يفضل عن قوته وقوة عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج في أشياء ضرورية أشياء لا يستغنى عنها الإنسان بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وكتب علم شوف الأشياء الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان قد يكون الإنسان يعني يجلس في في شقة مثلاً في عمارة في كذا في مسكن مش هنقول له بيع المسكن بتاعك وطلع زكاة الفطر أو طلع زكاة الماء المسكن لا يستغني عنه الإنسان طبعاً هبيع المسكن نعود في الشارع يب الإنسان يب بعد ما يفضل عن قوته وقوة أولادي وبعد ما يحتاج من مسكن المسك ضروري للإنسان مخادم لعل الإنسان يعني من أصحاب الوجها أو أصحاب كذا ولا يستغني عن هذا الخادم. أو لعلهم مش وجهه ولا شيء إنسان مريض انسان مريض وفي خادم يخدمه وهذا الخادم لا يستغن عنه الإنسان طيب هذا الخادم يعطيه أجرة يعطيه أجرة خادم يعني يعطيه أجره. طيب ما بلش الخادم خالص بلش الخادم الشهر هذا الأجرة وتلاه زكاة من زكاة فطر لا الشريعة رحيمة لم تلزم الإنسان بهذه الصورة إذا كان الإنسان مثله يحتاج إلى خادم مش ترفه مش رفاهية. لا مثله يحتاج إليه إلى خادم ولا يستغن عنه في الشريعة أبقت هذا الخادم عليه ولم تلزمه بذكاء الفطر. ودب دب الدب تشمل حيوان أو سيارة أي شيء مركوب اي شيء مركب بتركبه الدب بتاعتك المونتسيكل بتحك السيارة بتاعتك, بتاعتك الطيارة بتاعتك على حسب وخذ الأتوبس بتحك على حسب اللي أنت بتركبه يبقى دب يبقى مش هيبيع الدب بتاعته اللي هو يعتمد عليها ويخرج ذكاء الفطر. وسياب بذلة، سياب فارق بين السياب المهنة وسياب الزينة. السياب اللي هو لا يستغني عنها سياب بذلة. سياب بذلة اللي يسهر المهنة يعني يلبسها في الإيه، في الخروج، في الدخول. السياب المهنة مأخوذة من الامتحان يعني. سياب السياب الزينة عندوش ثلاثة أربعة يعني ملابس أو شيء وهم سياب زينة من باب التحلي التحال أو شيء. لا دي سياب بذلة لا يستغني عنها الإنسان. وكتب علم سلمنا عالم العلماء عنده مكتبة تقدر بمئة ألف جنيه بمئة ألف جنيه زي بعض المشيخنا مثلاً رضي على المسلمين طيب بمئة ألف جنيه وهو بس ما فيش لقول يد بقوته قوت قوت قوت أولاد بس في اليوم ده طيب يعمل ايه ما عندك الكتاب بس بيع بس المغنى ولا بتاع نسخة خجر ولا بتاع بخمسمة جنيه بس واخد بلا او بيع كتاب تاني بألف ونص بس واخد بلا ويقصد لا الشريعة الرحيمة لم تزم لان العالم يحتاج لمثل هذا الكتاب العالم يحتاج لمثل هذا الكتاب فلتزمه الشريعة ان يبيع ما له ان يبيع كتبه التي يحتاج اليها ويخرج زكاة الفطر يقول ان هذه الحوائج أصلية يحتاج اليها كالنفق وتلزمه عن نفسه. طب أطلع سكوت الفطر عن مين؟ أطلع عن مين؟ عن أبوي ولا عن أمي ولا عن أخوي ولا عن خالتي ولا عن أخوي المتزوج ولا أخوي اللي سكن معي في العيلة ولا يرى مين بز أنا وح أنا في العيلة مع بعض. أطلع عن مين بز... طب عمتي تحتاج أخت فقيرة أخوي فقير. طب أخوي معي. طب أخوي متزوج. صور كثيرة بيكسر السؤال عنها ويكسر أسئلة الناس نشوف كذا مع بعض. تلزمه عن نفسه. ده ابتداء. وعم من يموت؟ عم يموت؟ عمن يطعم يعني عم من إيه يو... عن من يطعم عم من يمونهم عن من يطعمهم يعني من المسلم زي مين ضربنا أمس كزوجة الزوجة واجب عليك النفقة على الزوجة مقدمة, مقدمة. بعد الإنسان إب بالإنسان في قال الزوجة بعض الناس أو بعض الإخوة يبقى متزوج وبعدين في حال الإعصار وديها عن طبوها وهو يروح عن ضمه وكل واحد إيه يصرف عند الثاني وخلاص وليح نفس الكثير يقول لك أنا هعمل هي مريضة وكمان أنا هنفق عليها ودويها كمان إبعدت عن طبوها وهو يروح عن ضمه كل واحد يقول عند الثاني والخلاص كده لا لا لا يجب عليك يجب عليك وجوبا شرعيا إذا كنت معس إذا كنت موسر يجب عليك طب إذا كنت معسر ماشي لينفق ذو يب الشرع رحيم في وقت الإعصار وفي وقت اللي على حسب ما يجد الإنسان وعلى حسب ما يكون حال لكن يعني بعض الناس يقول لا النفقة مش واجب أن أكلها وشربها بس لا أدويه لا الدواء والكسوة والمسكن والماكل ده واجب على الزوج فرض عين على الزوج ومقدم بعد نفسه مباشرة. قدم النفقات واجبة يأسم الإنسان إن لم يقوم به ولكن مع الإعصار ومع الايثار لينفق ذو ساعة من ساعة زوجة وعبد العبد خادم عنده العبد خادم عنده مشابيه بالزوجه يجب عليه أن ينفق عليه ولا الأولاد مش هيجيبهم ويخلفهم ويرموه في الشارع زي بعض اخواننا كده يخلف ويطلق وخلف ويخلف تعرف واحد كده خلف وطلق وخد مزواج. مزواج مطلق مزواج مطلاق يتجوز ويطلقه ويتجوز له اثنين يخلف له اثنين ثلاثه ويسيبهم وبعدين يجوز واحده ثانيه وهكذا ده ابو كده ربنا يهدينا ويهديه ولد جميع المسلمين يب الولد لابد بد الأب ينفق عليه. لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أمر رضي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمون ممن تمون المونة المونة أو المؤنة للطعامية الطعام ممن تطعمونها. فإن لم يجد لجميعهم سلمنا عنده زوجه وعبد وولد وخادم وهؤلاء يطر عن مين عشان يطلع عن كل هؤلاء المال اللي عنده <تصفيق> لا يكفي بيطلع من يقول إن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فراقيقه فأمه فأبيه فولده ترتيب دا مقصود ترتيب دا يحفظ يحفظ كما هو كن بنية نفقات واجبة أنا أخوته باب النفقات دمرت تابكى تقدم على من في النفقة دي أشياء ما نصص عليه يبدي يب خلي بالك إن لم يجد لجميعهم مش مش اجتهاد فيه مش ان اجتهاد هي كي يبدأ بنفس يبدأ بنفس اول طب بعد نفسه زوجته فراقيقه فأمه فأبي فولدي فأقرب في المراس فأقرب ليه في المراس شوف كذا إن لم يرد جميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أو يبدأ بمن تعول يبدأ بنفسك الآن طلع عن نفسك طب لو فضل شيء للزوجة لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعصار شوف لوجوب نفقتها مع الإيسار هاي الوصي يعني إنسان غني والإعصار إنسان موسر إنسان معسر فقير لأنها على سبيل المعوضة لأنها على سبيل إيه المعوضة فرقيقه فرقيق الرقيق العبيد يعني لو جبنا مع الاعسار بخلاف نفقت الأقارب بخلاف نفقت الإيه بخلاف نفقت الأقارب زي الخال والعم مثلاً لأنها أصله فأمه يبقى أبيه رقيقه ثم أمه لقول علي سيدنا السلام للأعربي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال ثم من قال إيه أباك حديث صحيح مسلم فأبي فأبي لما صدق وحديث أنت ومالك لأبيك أنت ومالك إيه لأبيك فولده فولده لقربه ووجوب نفقاته في الجملة وجب نفقاته في الجملة بالتفصيل في خلاف فأقرف في الميراث يعني أبقى كلمة فأقرف في الميراث يعني كلمة فأقرف في الميراث يقصد بها إن هو من تلزمه النفقة، من يلزمه أن يطعمه، من يلزمه أن ينفق عليه، وإلا مش كل اللي هو يرسني يلزمني أنا أنفق عليه، إب إذا كان الأقرب في الميراث يلزمني أنا وجوبا شرعيا أنفق عليه، يلزمني إيه نفقته وفتطره، فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث. طيب. تجب دي صورة بجا نخلي بنا منها منتشرة برضه دايما بين الناس وكتير من الناس يسأل فيها وأصبحت عادة بين الناس يعاد طيب جزاهم الله خير والناس خير ولا يزالون يعني في الناس بقية من خير ولكن ما بنتكلمش عن صورة خير وشر بنتكلم على حكم شرعي حكم فقهي ماشي هل يأسم الإنسان ولا يأسم الإنسان خلي بالك من الصورة دي كده كتير من الناس بيسأل فيها لو نزل عند الوحى الطيف مثلا في رمضان وأكله وشربه وبات معاه ظل معاه يوم واليومين العرف في الجار بتاعنا والخلاص النفقة بتاعتك زكاة الفطر عليه زكاة الفطر عليه والناس تداولوا هذا الأمر وتداولهم لهذا الأمر مش منفرأ مش منفرأ ده قول من أقوال هود في المذهب الحنبري في قولين هنشوف القول الصافي إيه يقول تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان شوف تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه المعنى إيه فيه المعنى إيه؟ لو أن إنسان لو أن انسان قال لآخر علي نفقتك طول شهر رمضان طول شهر رمضان عليا تعالى أنت صاحب قريبك أو كذا إبَّ تعلَّ أنت علي ملك شدأ طول شهر رمضان أنا أنفق عليك فضطرت وصحرت وأنفق عليك أنت ما تنفقش على شيء طيب هذا الإنسان محسن ولا مسي محسن محسن الاه طيب بإحسانه بإحسانه هل نلزمه نلزم زيادة على إحسانه أن يخرج عن هذا الإنسان الذي تصدق عليه والذي أحسن إليه هل نلزمه بأنه وجوبا يخرج عليه صدقة الفطر أو زكاة الفطر ده معنى كلام الحنبل هنا يقولون تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان الكلام ده كلام خطأ مصر. كلام خطا مش الصواب مش هنختار القول ده وهم نفسهم عندهم قولتين عندهم قولتين هنشوفه بعد شوية يقول تجب على من تبرع بمؤنه شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عن من تمنون بس الحديث ده مش في موضوعه عما تمنون المقصد منه عما من تنفقون عليه نفقة واجبة يب من يجب عليك أن تنفق عليه تؤدي عنه زكاة الالفق يب بيش محل الآن ما نقدرش نستشهد به على ما يذكره الحنابل روى أبو بكر الأثرم هذا من تنميذ الإمام أحمد رحمه الله أبو بكر الخلال وأبو بكر الأثرم واحد بتاع فقه واحد بتاع حديث وأبو بكر الأثرم هذا مختص بالحديث وأبو بكر الخلال ده بتاع الفقه روى أبو بكر الأثرم عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عما نجرت عليهنا ثقته عما نجرت عليهنا ثقته بس ده حديث ضعيف ما صحش يقول وعنه الرواة الثانية رواية عن مين عن الإمام أحمد يعني في المذهب الحنبلي رويته وعنه لا تلزمه في قول أكثر أهل علم أو في قول أكثر واخترب أبو الخطاب من الحنبلي وصححه في المغني والشرح الكبير وحمل وحملا او حمل نص أحمد وحمل نص أحمد على الاستحذاء دا الصوفي نص لأن الإنسان اللي هو أحسن إلى إنسان بمجرد إحسانه هل نلزمه وتلزمه الشريعة أن يضيف إلى إحسانه إحسان آخر وجبة لا وجبة لا ولكن من باب الصدقة من باب البر من باب مضاعفة الإحسان ماشي لكن أنا تبرحت الإنسان طول شهر رمضان أنفق عليه لا توجب عليه الشريعة أن أخرج الزكاة ماله أو أخرج الزكاة في أرضه أجوب ذلك الرواية الثانية اللي إحنا في المازر الحنبلي أنه على الاستحباب وليس على الحتم والإلزامي والإجوب يقول تجب على من تبرع بمون الشخص شهر رمضان لا على من استأجر أجرا بطعامه. لا على من استأجر أجرا بطعم طبعا الصورة اللي فاتت اللي احنا ذكرناها منتشر عند الناس بس بصورتين بصورة اللي انا وضحتها في بداية الكلام انه هو انسان يضيف انسان يوم او يومين سلمنا ما تبرحش ولا شيء بس المؤعور في الجاري في بعض الاماكن يعني سمعتها كثيرا كله خلاص انت زكاة الفطر بتاعتك عليك علي. والناس تسأل فاذا السؤال ويجب عليك ولا مجيبش عليك لا, لا يجب عليك جزاكم الله خير أنت ضيفت يوم يومين ثلاثة وكل عندك وشرب عندك ونم عندك يعني كفاية لا على من استأجر أجيرا بطعام لعدم دخول في المنصوص عليه سلمنا إنسان يريد أن يعمل عمل, يعمل عمل. فاستأجر أجير. أجير وأعطاه طعام هل يجب عليه أن يعطيه زكاة فطر لا يجب عليه لا معنى الكلام لا على من استأجر أجيرا بطعام بالجنين بالنسبة للجنين، الإنسان يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن الرقيق، وعمّا تلزمهنا فقط، هنا تلزمه فقط والأصول الفروع. طيب يا بالنسبة للجنين الزوج حامل، هل يجب على الزوج أن يخرج عن الجنين؟ استحاب ولا يجب. يقول وتسن عن الجنين تسن عن الجنين. لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين لا يوجبها عن الجنين طيب إجماع العلماء على أنها لا تجب عليه الجنين ولكن يجوز, يجوز الإنسان يخرجها عن الجنين لا استحبابا وليس حتما وإجابا يقول وتجب على اليتيم وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من مال لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه ودالراجع فيه تجب عليتي تجب عليتي سلمنا إنسان يتيم ولاه مال ولاه إيه ولاه مال يخرج عن هذا اليتي يخرج من مال اليتيم عن هذا اليتي من اللي طلع عنه الولي بتاعه ولي يخرج عن إيه عن اليتيم على الراجح من كلام آه العلم قال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة دي برضو مسألة مهمة جدا جدا وبيكسر فيها السؤال وبيكسر فيها سؤال الناس وبيختلفوا فيه بيختلفوا فيه, بيختلفوا فيه. أنا طلحت زكاة مال من أول رمضان لا والله طلحته من نص رمضان لا أنا طلحته في شعبان انا طلحته في شعبان ينفع ولا ينفع شيء من باب التعجيل الخير ينفع كتير من الناس يسأل أنا طلحت من أول رمضان زكاة مال تاني أقول لك لا طلحته من نص رمضان لا والله ضفاض الأسابيع على رمضان وأطلحت يا ترى ينفع ولا ينفع شيء نشوف كده الأفضل اخراجه ركز في الألفاظ الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة مش هو بقول الأفضل مش الواجب مش الواجب ماشي الأفضل اخراجها يوم العيد الكلام يفهم منه ان ده واجب ولا مش واجب ليس واجب دي الأفضلية فقط إذا ممكن الوجوب الوجوب يكون غير ده لايه؟ الأفضلية ده يقينة مش ممكن ده يقينا يبا الأفضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة يوم العيد يبا يوم العيد وانت طالع تصلي تأخذ زكاة الماء تأخذ زكاة الفطر معك وتطلح قبل أن تصل قبل إيه أن تصل ده أفضل أوقات أفضل أوقات إيه الدليل لما في المتفق عليه هذا سبكل مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الإيه؟ إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فيها من الصدقات فيها من الصدقات يبقى من أداها قبل الصلاة قبل أن يصلي يبقى زكاه من الزكوات طيب لا ده هو قالك إل فرقعة الجبل واللي بعد ربع ساعة نص ساعة خوضة العيد والصلاة أنا أخلها معايا بعد ما صلي هطلع لا لا النبي صلى يقول ومن أداها بعد الصلاة فيصدق صدقة من الصدقات إبا لا تجوز لا يجوز الإنسان يؤخر صدقة الفطر إلى بعد الصلاة إلا العزر, إلا العزر من الأعزار لحاجة أو ضرورة يجوز قال, س... الحديث الحديث حسن. قال سعيد بن مسيب وعمر بن, عبد... وعمر بن عبد العزيز في قولي تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربيه فصلى يقول هو زكاة الفطر هو زكاة الفطر طيب ال... الأفضل الأفضل إخراجوها يوم العيد إخراجوها إيه يوم العيد وهنا برضو نقطة مهمة جدا نفرق بين إخراجه يوم العيد المفترض عندنا احنا والصورة المعبول بها عندنا المساجد أو معظم المساجد يتم كده؟ الزكوات مش تلقى الزكوات ممكن تتلقى الزكوات غريباً تتلقى الزكوات بعد النصف Test السن من رمضان <تصفيق> معظم المساجد جامعات شرعية التعيمية أي مسجد إدارة المسجد هنا هناك أي مكان في على المسجد وعلى على الإدارة وهما يتم تبط أن أجل ركب حين يخرج الإنسان زكاة فطره ويعطيها المسجد في أول رمضان أو في نصف رمضان أو بعد ثلاثة أسابيع إبا كده لا تسقط عنه ولا تسقط عنه نفرق بين الوكالة وبين الموكل الذي يخرج الزكاة بنفسه الصورة اللي يتلقي المسارد الزكوات هي صورة وكالة كأنك توكله وتعطيه يجوز وهذا الوكيل المفترض أن يعلم أو تعلمه أن وقت الزكاة لها وقت معين تخرج فيه. لا وقت معين إيه؟ تخرج فيه؟ يبكون الإنسان يخرج الزكاة الفطر إلى ال كوكالة للمساجد أو لغير المساجد لأي هيئة من الهيئات وهم يقوم توزعها. يبنت توكيلهم يبى يجوز قبل ذلك يجوز قبل ذلك لا بأس به. لكن إذا أخرج الموك إذا أخرج الوكيل لابد أن يخرجها في المعاد المحدد له في المعاد اللي المحدد له يجب نفرق بين الإنسان يخرجها بنفسه أو يوكل قبل الوقت من يخرجه له ولكن يخرجه فين في أثناء الوقت يقول الأفضل اخرجوها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعده تكره بعده تكره بعدها يعني يعني بعد الصلاة خروج من الخلاف خروج من الخلاف لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. يا حديث ضعيف مصح. تقول فإذا أخرجها بعد الصلاة لم يحصل إغناء لهم في اليوم في اليوم كل في اليوم كل. طبعاً تكره بعدها إحنا طبعاً يعني هنوجه كلام الشيخ مرعي رحمه الله ده من مشتهد علماء الحنابلة يعني فاهم وبيقول إيه ولكن هنوجه كلامه وان كنا مش نختار كلام. هنوجه كلامه بس الشيء بتكره بعدها. ده ممكن نحمل كلامه العذر العذر نقول بالكره ما فيش مشكل كما ذكرنا قبل ذلك أما إن حكم شرع لا ما تكرهش ده تحرم ما تكرهش بس ده يحرم يحرم الحدث نبي صلى من أدها قبل الصلاة فيه زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة في صدر فزنا نقول تكره به هي تحرم ودا الصوفي على الراجح لذلك يقول الشيخ إبراهيم الشرح المات خروج من الخلاف كأن مسألة إيه خلاف والحديث اللي ذكره أغنوه الطلب في هذا اليوم حديث طاي ويحرم تأخرها عن يوم العيد مع القدرة. يحرم تأخرها عن يوم العيد مع القدرة. يب لأنه تأخير الحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. بعد الصلاة ما صحش هذا الشيء. بعد الصلاة ما صحش. فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب ذا كلام حاطه نص. تكلم خطأ ومرد الحديث مرض الحديث ولكن الصواب نذكر. قال ويقضيها من أخره ويقضيها من أخره لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بثوات وقت كدين. سلمنا إنسان أخره سلمنا إنسان أخر. طيب يرى سقطت الآن ولا أصبح الدين في زماته أصبح الدين في زماته حتى لو أخره أصبح ديني في زماته واجب يجب عليه أن يخرجه. قال وتجزئ قبل يوم العيد وتجزئ قبل العيد بيومين تجزئ قبل العيد بيومين والواجب وتجزئ قبل العيد بيومين يبقى الوقت الاجزاء وقت الاجزاء هل لو انا الانسان اخرجها من اول رمضان او من نص رمضان او من 3/4 رمضان تجزئ يقول لا تجزئ قبل العيد بيومين يب يومين فقط فمن أخرجها اول عيد اول رمضان لا تجزئ ومن أخرجها في النصف الأول لا تجزئه ومن أخرجها في قبل رمضان يعني ما ينتهي بأسبوع لا تجزئه أموال الشرع رخصة يوم أو يومين فقط تجزئه قبل العيد بيومين يبال الناس اللي بتطلعوا زكاة أموالهم في أول رمضان أو في نص رمضان أو في السرقس رمضان ده لا تجزئ على الراجح وللمسألة مسألة خلاف مسألة مسألة خلافية فلا تجزئه على الراجح تجزء قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر كان يعطونا أو يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يوم أو يومين. ده حديث رواه البخاري، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماع، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذا الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. والشريعة يعني حكيم، الشريعة حكيم، لو أنك أم النظر تنظر يعني قلت قبل يوم العيد بيوم ولا بيومين. لأن المقصود اغناء الناس في هذا اليوم يبقى يستوي الفقير مع الغني الغني لا يحصل الفقير لا يحصل الغني الفقير لا. انسان فقير وعنده أولاد ومعها أولاد ومعها زوجة وصاحب اولاده وصاحب عيال وهو لا يجد شيء لا يجد شيء لا ولد كسوة ولا يد اكل وشايف الغني جاره او خلافه ما شاء الله اولاده لابسين كويس ومعه اكل ومعه شرب فالحسد يدوب الحسد يدوب في القلوب وهذا داء داء من الأدواء التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهو الحسد الحسد حسد أصله بن إسرائيل بن اسرائيل فداب من بن إسرائيل إلين بن دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهو الحسد فالحسد لا نفعل مجيب لا نفعل مجيب لا نفعل الأسباب التي يعني تزيد الحسد بين الناس يبكون الفقير معدم مش شايف شيء ومع ذلك شيف جاره الغني ولابس كويس وبيأكل كويس وأولاده بفرحه إيبا يحدث حسد وغل وحق وتباغد وتضابر وتشاحن فجاءت الشريعة بالرحمة والرحمة بين العباد فلو أن الإنسان أخرج زكاة مالي في أول رمضان هيأتي على يوم العيد مفلس معه إيش خلاص إنه فقا وخلاص لكن إن الإنسان يخرج قبل العيد بيوم أو بيومين لعلها يبقى منها شيء والافضل كما ذكرنا قبل الايه قبل الصلاة يوم العيد قبل الصلاة لكن لو ان انسان اخرجها قبل العيد بيوم او بيومين كحكم الفقه الشرعي جائز طيب اطلع ايه اطلع ايه اطلع اطلع اثنين كيلو ولا كيلو ولا ايه بالضبط قال والواجب عن كل شخص صاع صاع يبى صاع بس صاع من ايه صاع من ايه نشوف كده بيذكر ايه صاع من طمر او زبيب او بر او شعير او اقط يبى صاع من طمر والله نشوف صاع من طمر الإنسان على حسب على حسب ال او السلعة أو الطعام المتداول في البلد إيه الطعام لعل الطمر متوفر بس مش مش قوت البلد مش قوت البلد إحنا بنأكل طمر مش القوت بتاعنا طم القود بتاعنا إحنا كأهل مصر الإيه الرز الرز والعيش الرز والايه الرز والعيش واخد بلد عشان بعيشه عيش وملح رز وعيش طيب يا ترى في طمر في طم بس مش هو القوت مش هو القوت الانسان ما بيقتتش بالطمر ما بيعتمدش على الطمر لكن يعتمد على الرز اعتمد على العيش اعتمد على الدقيق اعتمد على القمح اعتمد على الشعير يبقى نشوف غالب قوت البلد غالب طعام البلد السعر عندهم ايه اللي ماشي عندهم ايه اللي ينفع الفقير ايه يبقى العبرة بنفع الفقير أشياء ما عليها ولا تنقاس العلماء عليها الذي ينفع الفقير. يبقى صاع من طمر، صاع من طمر. طيب أو زبيب، صاع الطمر يب تقريبا مش تحديد، تقريبا مش تحديد، صاع الطمر بيختلف عن الزبيب، بيختلف عن الأرز، بيختلف عن القمح، بيختلف عن الضيق. كل شيء لأنصباء معينة ونسب معينة تقريبية وليست تحديدية عشان برضو نفهم الصورة دي يعني الورقة اللي بتوزع في كل رمضان وكل سنوعة الجد اللي بيعملوه دي مش تحديدية ما نقدرش نقول بيه فمش بالحكم لازم لا ده الورقة مكتوب كذا وانا كذا لا طلع زيت شوية أقل شوية دي أشيء اجتهدية مش شيء لكن تصاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بالضبط وده اللي موجود لا لا ما فيش حد يقدر يقول هذا الشيء فما اجتهدوش من نفس يبقى الواجب عن كل شخص صاع صاع التمر تقريبا كيلو نص كيلو نص تقريبا مش تحديد الزبيب صاع زبيب الزبيب حوالي كيلو ربع برضو تقريبا البر البر اللي هو احنا بنسميه الايه القمح يعني الغلة يعني البر اللي هو القمح او الايه او الغله ده هيكون حوالي 2 كيلو و176 جرام تقريبا مش تحديد تقريبا مش تحديد الشعير هيكون كيلو حوالي 600 جرام او شيء او أو الأقط او إيه او الأقط. الأقط دا عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ زي شوفت الجوز كده، بس الجوز النشفيات ماشي دا عبارة عن اللي الأقط. إيه؟ دا عبارة على لبل مجفف. لبل مجفف بيفعلوه كالإيه كالأقراص كده وبيأكلوها وبيطعمون. لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول صلى الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من طمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من إيه من أقط. وده حديث متفق عليه. طيب يا ترى ما طلحت شاني من الأشياء دي مش هطلع من الأشياء دي أنا طلع دقيق مش هطلع إيه قمح ولا طلع غلة ولا شعير أنا طلع دقيق أنا هطحن الدقيق هجي بالغلة واطحنها في المكنة وبعدين أطلع صاع من دقيق هل ترى أفضل ولا طلع قمح وخلاص الحب المعروف ولا إيه بالزبط يقول ويجزئ دقيق البر ويجزئ دقيق البر دقيق البر اللي هو القمح يعني القمح إما مطحون أو حب لو حب معروف تأتي به حب معروف الدقيق معروف بتطحن أنت الغلة وإيه وتأتي بهذا الدقيق يا ترى أيهم أولى بالنسبة للفقير أيوم أولى بالنسبة للفقير هل تدروا حب أحسن ولا تدروا قمح أحسن حب أفضل ولا دقيق أفضل الصورة يعني يكون أيوم أفضل الدقيق الدقيق النظرة أن أنت تدروا حب هيطحنه يبقى يحتاج لمؤنه ويحتاج لمعالجة لكن انت يدرو جاهز يدرو الدقيق جاهز يبقى مش محتاج لطحن ولا ايه ولا شيء لذلك يقول يجزي دقيق البر بس في نقطة في نقطه انت لو جبت صاع مكيال معين مكيال وليكن صفيحة مثلا 2 كيلو تقريبا 2 كيلو زي صفيحه السمن الروابي او صفيحه السمن 2 ال... كيلو تقريبا وعبتها ماشي وملت ملئت هذه الصفيحه بالحب بال... حب القمح وبعدين فضيتها ومليتها بال لو وزنت الاثنين هيستو مستحيل مستحيل ليه الدقيق هش الدقيق هش خلاص كده الحب يزيد الحب إيه يزيد لذلك احترس احترص هنا فقال ويجزي دقيق البر والشعير شوف إذا كان وزن الحب إذا كان وزن الحب يبقى انا هحط دقيق وتبرع بدقيق بس بشرط يكون إيه وزن الحب اللي وصاح وضحت الصورة يكون وزن الحب اللي هو إيه؟ اللي هو صاع نص عليه الإمام أحمد واحتج على إجزائه بزيادة تفرض بأبو عيينة من حديث أبي سعيد أو صاع من دقيق او صاع من إيه من ضقيق يعني هي زيادة دية الشيخ الألباني بيقول لنا خطأ زيادة خطأ وشذف أبو عيينة مع أنه أمير المؤمنين مع أنه المؤمنين في الحديث كما هو معلوم ومع ذلك يعني جل من لا يسه فشيخ الألباني بيقول إنها شذف بس مش عشان إن الشيخ الألباني قال لنا شذب مش ناخد به لا قد يكون حديث ضعيف وموضوع وناخد به قد يكون حديث ضعيف موضوع ونأخذ إبلا عمل عليه كما يقول المذيع وإذا حديث ضعيف والعمل عمل عليه عند أهل العلم فمش عشان الشيخ الألباني رحمه الله قال إن الحديث ضعيف ولا شذب ولا كذا مش نأخذ به نشوف كذا الكلام يقول قير لابن عيينة إن أحد لا يذكر فيه إن أحد اللي يذكروه فيه اللي الدقيق يعني ساعة دقيقة فيش حد ذكره من رواة الحديث قال بل هو فيه بل هو فيه إذا هو فهمه كده وتوصل إليه قال المجد اللي هو أبو البركات جد الشيخ الأسيع متيمية بل هو أوله شوف الكلام الفقير المنضبط شوف الكلام الفقير بل هو أوله بالإجزاء إيه الأوله بالإجزاء الدقيق كأن نظرة او البركات جد الشيخ الإسلامي التيمية النظرة مش حديث ضعفه صحيح لا النظرة إن اللي بيخرج لهذا الفقير يحتاج إليه ولا ما يحتاج إليه أنفع إليه ولا مش أنفع عليه يبقى ده فيه معالجة وفي مؤنى زيادة ولا تطلع له حب أولى لذلك النظرة أول البركات جد الشيخ الإسلامي التيمية رحمه الله نظرة عالية نظرة فقهية لمحة فقهية أقول بل هو أولى بالإجزاء ليه؟ لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواة شوف كأن الصورة اللي أنا ذكرتها لك من شوية تلك الآن هتدوله الحب؟ هتدوله القمح؟ هيعمل فيه إيه؟ هيطحنه هيطحنه, هيطحنه. طيب وهو بيقص كأن إنت أدت طمر أدت طمر والطمر بنواة يجزي ولا مجزي شيء؟ يقول إنت لو طلحت النواة منه؟ يبق إيه؟ أشد أجزاء صح كده أولى في اللي في فكذلك الحبة الدهوله قمح وانكات كانت ال ال ال الزيادة اللي تفرت باب معينة شازة ولكن المعنى صحيح لأن هذا الفقير بعد ما يأخذ الحب من الغني يعمل فيه في هيطحن الحب ده طب ما أنت الدور مطحون يبان وفرت عليه فهمت ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاد كذرة ودخن و... و... وبق الاء لانه اشبه بالمنصوص عاوز يقول ايه دخل اللي هو الزرع يعني الايه او نوع من انواع الزرع يعني. يخرج ما عدم ذلك ما عدم ايه عدم الاشياء اللي منصوص عليه اللي موجوده بيقول لك تمر زبيب شعير الاشياء ديت ما عدمها يخرج ما يقوم مقامه والله حتى لو ما موجودهاش حد حتى لو مع على الراجح نتكلم أهل العلم حتى لو مع موجود. سلمنا في طمر موجود كما قدمنا له في طمر موجود في البلد بس غالب قوت البلد إيه إما القمح وإما الأرز البنا لو نظرت الفقير أطلع إن شاء قمح ولا أطلع طمر القود بتاعنا إيه القود بتاعنا القمح أو القود بتاع الأرز ماخذ بلد بتاع البلد لكن الطمر ده أصبح الآن عبارة عن إيه زي الإنسان يتفكه بيك صح الإنسان إيه يتفكه بيه أما مش قوة ما أعتمدش الإنسان إيه عليه فهنا يقول يخرج ما عدم ذلك يعني ما عدم الأشياء اللي ذكرها ما يقوم قام لا حتى ما عودت حتى ما حتى لو هي موجودة أنا أشوف الأنفع الفقير إيه أنا أشوف قوة البلد المتداول إيه أنا أشوف إيه اللي ينفع الفقير وإيه اللي ممكن يعتمد عليه الفقير وإيه اللي ممكن يحتاجه الفقير حتى ما عودت هذه الأشياء يقول كذرة ودخن وبقلاء لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى فكان إيه فكان أول يتبصوا هذه المسألة أن يخرج الإنسان الأنفع الفقير, الأنفع إيه؟ الفقير. سواء دخل اللي هو أقول عليه الزرة أو سواء بقلاء اللي الفول يعني الفول العدس أي بقلاء بقى. مش شرط فول فول بس سلمنا أنا الآن لو خيرت بين الطمر الفقير ولا الفول أيهما يكون قطو أنفع الفول طبع الفول فول واخذ بلد فاا يقول ويجوز اه نجيب انيمي ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم الواحد يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم الواحد برضو صار بيكسر السؤال فيه إني جماعة يجوز إنهم يعطوا هذه الفطرة اللي هي زكاة الفطر صدقة لواحد ولا يطر يوزعوها ولا يطر يوزعوها دي برضو مسألة طربوية مسألة مهمة برضو يخلي إخواننا اللي هم قائمين على كفالة الأيتام قائمين على ال ال ال الأشياء اللي بوزعوها الفقراء والمساكين يخلي بالهم من هذه الأشياء انسان لمسكين لذن الزكوات أو لذن الزكاه يخلي بالهم إني بعض الأخوة بيبقى محطوط في مكان بس هو ما يخودش باله ما يخودش باله واجتهد من نفسه كده لا برجع لأهل العلم ولا شيء نخلي من أحيانًا بعض الناس يسأل يقول أنا معاه زكاة مال ألف جنيه ألف جنيه بس يا طارق الدهل واحد ولا الدية العشرة الدهل واحد ولا الدية العشرة والله النظرة لو دتها الواحد أفضل ولا العشرة أفضل لا لو دتهم الواحد الإلف جنيه ممكن يمشيه شهر شهرين ثلاثة لكن لو يتزوج أحدهم العشرة هيعملوا إيه يعني كل واحد دروا عشرة جنيه ولا مد جنيه ولا شيء مش هيكفي مش هيكفي لكن فالنظرة الإنسان يغني الفقير أما تغني بيت وتسد حاجته أفضل من إنك توزع زكاة مالك على عشر بيوت ولا يغنيهم ذلك فهمي النظرة؟ يبقى أنا بتكلم على الأفضل أرجو يعني فهم الألفاظ الألفاظ اللي بتخرج المقصود فازل <تخرج> ظهر المقصود يبقى فرق بين أن نقول تجزي وفرق أن نقول الأفضل لو أن الإنسان أعطى زكاة مالي لمجموعة من الناس يبقى يجزي ولكن مش الأفضل لي لإنها توزع الزكاة ده هياخد 5 جنيه ده هياخد 2 جنيه ده هياخد 3 جنيه ده هياخد 4 جنيه هيعملوا بيه هيروح جيبهم مصاصة ولا مصاصتين مش هيعملوا أي شيء لكن أنت لو أنت وزعت لو أنت جعلت زكاة مالك لواحد لبيت لبيتين يبقى لعلك تكفيهم لعلك إيه تكفي يبا بدل ما تدلوا عشرة ما يدلوا خمسين بدل بدل خمسين ما تدلوا مية بحيث يكفيه ده اللي بيقوله هنا من ناحية الإجزاء ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد يجوز يبا جماعة يجوز أنهم يعطي فطرتهم إيه لواحد يبا أنا وإنت وفلان وفلان نجمعوا الزكوات وندهل إيه لواحد من باب الإغناء يجوز يكون أفضل نص على أبي قال مالك وأصحاب الرأي وبالمنزل والعكس وأن يعطي الواحد فطرته الوا نشوف العكس بس ده مش افضل ده مش هي مش افضل عشان العلا اللي احنا ذكرناه وأن يعطي الواحد فطراته ولجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا مش الافضل لا نعلم فيه خلافا فين في الجواز في الجواز طيب المسألة برضه اللي بيكسر السؤال فيها أي بصراحة زكاة الفطر كلها الأسئلة بيكسر السؤال فيها مسألة القيم إخراج القيم هل ينفع أدل للفقير فلوس؟ ولا مدروش فلوس ودايما نسمع كده واخد بلاه فلان الواحد عليه كام وفلان قال كذا وفلان قال كذا وطلعوا فتوى إن واحد 7 جنيه وواحد 1 8 جنيه وواحد 1 9 جنيه يا طرى نعمل ايه كان قبل الصورة ما أرشي بعد الصورة تطلع الفتوى من الأظهر عبارة عن إيه الغرض المقصود يبقى لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقة ده على المذهب على المذهب وجماهير أهل العلم على هذا الشيء من الشافعية ومن الملكية ومن الحنابلة لا يتجاوزون إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا. يبقى الأصل كل الزكاة يخرج من جنسه. زكاة الزرع الصمر أطلع حب. زكاة عرض التجارة أطلع مال. زكاة المواشي أطلع حيوان. زكاة الفطر أطلع من الأشياء الأربع المنصوص عليها في الإيه في الحديث. يبقى جمهور أهل العلم يقولون لا يجزي. لا إيه لا يجزي لا يجزي يبقى لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلق. مطلق. سواء كانت في المواشي شوف، أو في المعشرات لمخالفة النصوص يبا دا كلام الجماهير نظرتهم إيه؟ نظرتهم الإنسان اللي عنده زكاة مال أي زكاة أي نوع يلزم أن يخرج من هذا الشيء لأن نظرة الفقير متعلقة بي. أنت عندك مواشي؟ يبا زكاة أنعام زكاة بيامة الأنعام أنا كفقير نظر الحيوانات اللي عندك واخد بالك فعشان أنت تدي لقيمة الحيوان تدينا مثلا بقرة أو شاه أو شيء بألف جنيه لا مش هدي لك الشاه ولا أديك البقرة خذ الألف جنيه هتعمل كما ألفين جنيه خد ألفين أهم أنا نظرتي مش في الألفين جنيه أنا نظرتي في البقرة عاوز أبغني زيك عاوز أخذ البقرة والبقرة تلد عندي وأنا أغتني كما أغتنيت إبقى أنت تغنيني بهذا الشيء لكن لو ودتني الألفين سرعان ما ينصرف هذا الماء ب نظرة الفقير متعلقة بالشيء اللي في يدي الغني بالشيء اللي فزلك في... جاءت الشريعة تقول لا بد من إخراج الشيء اللي موجود إذا عندك مواشي تطلع من عندك حب تطلع حب ما تنضش ما تحولش شيء ما تحولش الحبوب لمال ما تحولش المواشي لمال ده جمهور أهل العلم على كده ولكن برضه على الشيء كنظرة فقهية كلام حثقي كحكم شرعي هل مسألة كده خلاص متطق عليه ولا مختلف فيها لا المسألة لخلاف مش محل اتفاق عند هدي وجدته في السوق يبي عزيز السلع يبي هل يجوز لك أنت أن تشتريها النظرة العقلية هي المنعية هي هو بيحشي وأنا إيه وأنا بشتري وأحل الله البيع وحرم الرب إيه المشكلة يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق ماشي البيعان بالطراد يبى خلاص إيه المشكلة لك النظرة مشك النظرة مشك النظرة لو أن الإنسان أعطاك هدي أو أعطاك عطي أو منحك نحك منح أو أعطاك صدق أو أعطاك زكاة طيب، إنت تفضلت عليه، إنت يدك الآن العليا، يبقى غالبا أطعم الفم تنكسر العين، كما يقولون، أطعم الفم تنكسر طب الآن يبيح هذه السلعة، يبيح هذه الزكاة، يبيح هذا الشيء في السوق أنا عشان أتعرض لهذه السلعة وأشتريها، والله لو كان ببيحها بمية هيدالي بكام؟ بخمسين، كان ببيحها بخمسين هيدالي بكام؟ بأربعين وهكذا، يبقى في محباة، لذلك قال يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقاته، الزكاة أو الصدق الهدية، المنح العطي الهبة ولو اشتراه من غير من أقزه لحديث عمر لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك الكل أو كالعائد في قيم كالعائد في قيم وده حديث متفق عنه. باب إخراج الزكاة يقول يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة يجب إخراجها فوراً كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر, ولو قدر أن يخرجها من غير ومن جحد وجوبها عالماً كفر ولو أخرجها ومن منعها بخلا وتهوناً أخذت منه عزر ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك أو الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسمى اظهار يبقى إخراج الزكاه الزكاه كما ذكرنا ابنها على امرين المواساه والايه المواساه والرفق المواساه والرفق يجب اخراجه فورا يجب اخراجه فورا يبقى يحرم على الانسان ان يؤخر زكاه ماله والله زكاه مالك في شهر سفر يبقى يحرم عليك تؤخره للشهر الذي بعده إلا لحاجة او ضروره يبقى يجب اخراجه فورا كالنذر والكفار انسان نذر يبقى ده واجب والزكاة فرض واجب الكفارة إنسان يلزم كفارة فرض واجب عليه يب لا يؤخر هذه الأشياء لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة وآتوا الإيه وآتوا الزكاة هذا أمر الأمر يحمل على الوجوب والأمر المطلق كما يذكر أنه يحمل على الإيه أو يحمل على او يقتضي الفورية وكانوا مختلف فيه مختلف في الأمر المطلق من حيث الأصول يعني هل هو يقتضي الفورية ولا عند الشافعية قول فاء يقول وله تأخروها لزمن الحاجة له تأخروها لزمن الحاجة نص عليه نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير له تأخروها لزمن الحاجة على قاعدة الضرورات وباء المحظورات زمن الحاج لو أنه لو فقير لو أنه عارف أن الفقير ذا بعد شهر أو شيء وهو يخلو زكاة المال من باب الإعانة له بزمن يسير شهر شهرين أو, أو أسبوع أسبوعين لا بأس في ذلك لكن من شيخ سنة سنتين من شيخ الله سنة سنتين لكن عارف قريب لي جر لي إنه يتجوز أو يتجوز ابنه أو هو يتيم أو شيء عندي زكاة مال حل وقتها الآن حل وقتها الآن هل يجوز تأخرها وزمن يسير وقت يسير من باب نفع هذا الإنسان يجوز كما يذكر له تأخرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ليه القريب صدق وصبر، الجار موسى، موسى حس الجار ده يشكرك وهو اللي هيغسلك لعله يغسلك لعله هو اللي لك لعله هو يشهد لعله هو يزكيك لعله هو يدعو لك، بنظرة الجار متعلقة بجار، ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيورثه، بالغرض المقصود الإنسان دائما يحسن أخلاقه مع الجار، مع الجار، أول ما تحصل لك مصيبة عافني الله وإياكم والمسلمين. أول من يبدأ ويفزع لك هو الجار هو الإيه هو الجار إيبا تحسن إلى هذا الجار تحسن الـ إيه إلى هذا الجار ودائما الإنسان بيختار الجار قبل إيه قبل إيه كما يقولون إيبا الغرض المقصود هذا الجار عندما تعطيه إيبا ينظل لك يعني يدعو لك بالبركة يحمدك يشكرك إيبا أنت كده إيه تصدقت على هذا الجار أفضل ما تصدق على الإنسان الغريب كذلك القريب، كذلك الإنسان القريب، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى الجيل الرحيم سنتان، صدقة وإيه؟ صدقة وصي، صدقة وإيه؟ وصي Sure. يقول وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار لأنها على القريب صدق وصلة والجار في معناه ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غير تعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غير لأنها موسى فلا يكلفها من غير فإن فإن أخرجها من غيره جات لأن أخرجها من غيره جات عاوز يذكر يعني سلمنا إنسان معه ذهب وبعدين هو لا يستطيع أن يبيعه الآن أو يبيع بعضه بلغ النصاب هل يطرى ممكن الشهر القادم يقبل الراتب بتاعه وطلع زكاة المال ولا لازم يبيع شيء من المال بتاعه أو من الأشياء اللي هي عنده في البيت من غير هذا المال ويخرج زكاة المال ده اللي عاوز يقوله لتعذر إخراجها من النصاب بلا يكلف ان يبيعي الشيء من نصاب ويطلع ايه زكاة معلومة لا سيما اذا علم انه يأتيه مال اخر بعد قليل يقول ولو قدر ان يخرجها من غير ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها جي مسألة الجحود كما ذكرنا في الصلاة لو ان الانسان جحد وجوب الصلاة كان ما فيش حال اسمه صلاة تحرجه شخصية وما فيش حال اسمه صلاة يكفر وكذلك الزكاة لا اجماعا ما فاش خلاف اجماعا ما فاش ايه ما فاش خلاف لتكذيبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإجمع الأمة ويستتاء فإن تابه إلا قتل إن تابه إلا إلا قتل <تصفيق> طيب إنسان متجحد ولا شيء ولكن بخيل إنسان بخيل كعدد كثير من الناس إنسان عنده 62 سنة ومع ذلك خلاص يعني ردل والقبر ناشئ أو شكت شمس وحياتي أن تغرب ومع ذلك لم يخرج زكاة ماله يوم من الأيام لم 62 سنة سبحان الله لم يخرج زكاة ماله ومع عزلك هيموت ومع وما في مرض الموت وبوص أولدهم فيش حد يطلع زكاة ماء. سبحان الله نسأل الله تبارك العفو والعافية نسأل العفو وأنا الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضبه سبحانه وتبارك وتعالى يب من منعها بخلا بخلا وتهونا يعمل في إيه أخذت منه وعز لارتكاب محرم أخذت منه الزكاة قهراً. قهرا يب عامل الصدقة جاب الصدقة الوالي يرسل عماله يأخذونه قهرا وعزر التعزير ده مختلف فيه عزر بإيه؟ يعني العزر بالضرب يجوز عزر بالإهانة يجوز عزر بالحبس يجوز عزر بالمال مختلف فيه مختلف فيها جماهير على عدم يعني التعزير بالمال وإن كان الراجح الجواز يقول ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق باليمين دي برضو مسألة من ديانة عبادة من العبادات لا يكلف الإنسان أن يقسم عليك أنت صليت صليت العشاء آه والله صليت العشاء آه صليت العشاء طب يحلف لا مليش أن أحلفك طلعت زكاة مالك آه طلعت زكاة مال طب يحلف مليش أن أحلفك عبادة يبا تدين بينك وبين الله تبارك وتعالي يبا اسمع من ادعى إخراجه ذا إخراجه أو بقاء الحول رايح المصدق عمل الصدقة هات زكاة مالك زكاة مالك إيه؟ ده لسه فضل على ستة شهور ستة شهور طيب, طيب يحلف فضل ستة شهور كده؟ احلف يا دكتور احلف ليه مش حالف واخد بلاك إذا أنا شيخك أنا و... شيخ ولا شيخ ولا شيخ ولا واخد بلاك لا مش حالف إبّ لا يجب على الإنسان أن يحلف إيه؟ الإنسان لأنها عبادة كما لا تحلف على الصلاة؟ كما تحلف ده بينه وبين الله طبارك وتعالى إبّ من الدعاء اخرجك أو بقاء الحول لسه الحول أو نقص النصاب. نقص أنا على قيم كمصدق كعامل الصدقة جاب بالصدقة إن, أن أنت معك نصاب وبدأت من أول عام والنصاب كان مكتمل معاك طيب ولكن في خلال الدورة في خلال التجارة في خلال العمل نقص النصاب, نقص النصاب فجاء عمل الصدقة ليأخذ هذه الصدقة من هذا الإنسان الغني فادعا الغني النقص يلونا فعلا كنت معايا المال وكان نصاب كامل ولكن في خلال الدورة نقص النصاب يبقى إذا نقص النصاب على الراجح من كلام أهل علم كما قدمنا قبل ذلك أن الإنسان لا تجب عليه الزكاة طلب النصاب نقص ده معنى أو نقص النصاب أو زوال الملك زوال الملك زوال الملك صدق بلا يمين زوال الملك يعني. يعني المال اللي كان معاه حصلت فيه جائحة حصل فيه حريق حصل فيه شيء المهم ما عادش معه ما معتش. زال هذا المال طيب أقول له احلف؟ لا يقول يصدق باليمين لأن عباده وحق لله تعالى فلا يحلف عليه كسرت. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون واليهم. يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون واليهم. نص عليه الإمام أحمد لأنه حق تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليه أو المولى عليه كنفقه وغرام. عاوز يذكر إيه؟ يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون واليهم. المسألة دي محل اتفاق ولا محل اختلاف محل اختلاف بالنسبه للمجنون وبالنسبه للصغير المجنون معه مال معه مال هل يجب في مال المجنون زكاه طيب وكذلك الانسان الصغير صغير السن لعله مات ابوه مات وكان يتيم ولكن معه مال معه يرث مال وله مال هل يجب وجوبا شرعيا الزكاه في مال الصغير وفي مال الانسان المعتوه او المجنون خلاف بين العلم الجماهير على الوجوب الجماهير على الوجوب طب النظرة العقلية لعلك تقول هذا إنسان صغير وهذا إنسان معتو أو مجنو الفقير لا ينظر إلى المعتو ولا ينظر إلى الصغير إنما ينظر إلى مالهما ينظر إلى مال هذا الإنسان الصغير وينظر إلى مال هذا الإنسان المجنون ولا ينظر إلى شخصه وين كان الصغير غير مكلف وكذلك المجنون غير مكلف الراجح من كلام أهل العلم، لو أن الإنسان صغير أو يتيم وله مال خلفه ورسه يجب في مال يجب على الولي أن يخرج من كذلك المجنون يجب على وليه أن يخرج الزكاة من مال طيب وانا بطلع على الزكاة اقول دي زكاة مالهية واروح الجامعة كده وعريها الناس كلها زكاة مالهية وقد بصت بص وشوف ان بطلع زكاة مالي ولا ترى اطلعها في سر وخلاص يفرق, يفرق نشوف المال بتاعك هل مال ظاهر ولا باطن اذا كان مال ظاهر يبقى الفقراء نظرتهم دايما على الماء نظرتهم على الماء اذا كان مال ظاهر وسن يسن يسن اظهر الزكاة كما يذكر هنا يسن اظهرها لتنتفي عنه التهمة يبقى عندك حبوب عندك سمار، عندك زروع وسمار عندك مواشي، عندك بيمة الأغنام يبى الناس كله، الناس ال الزربية وفه بيمة الأنعام شايف المحصول في الأرض، شايف كذا، شايف كذا. أنت لو طلحت المحصول بالليل، لو طلحت من وراء الناس الناس هتقول ده إنسان باخيل ما طلّاحش. يبى عشان أنفي التهم عن نفسي من باب أنفي التهم عن نفسي خروجا ممن يظن بي ظن سيء يقول إنسان باخيل يبى أظهر زكاة الماء. مش أظهرها رياء وسمعة لا وإلا العمل يحبط رياء وسمعة العمل يحبط ولكن أظهرها من باب عدم إساءة الظنبي عشان الناس لا توسيق الظنبي بخلاف إيه؟ بخلاف المال الباطل أنت معاك مال سولة مالية مالي في أشياء وما فيش حد يعرف، انت في سمك مثلا واخد بالك ما شاء الله راجل ماله هدومك واخد بالك ماله بوكسه تحتك وازيت كمان مثلا واخد بالك يا الناس كلها ما تعرفش بقى كسب خسر السمك ما تعرفش هو بكسب طبعًا وهو بيخسر فالغرض المقصود ان يا ترى يطلع زكاه ماله وايه كده في الدين يقول يا شيخ محمد طلعت زكاه ماله هيت ولا ايه ما يزموش. ولكن الأفضل يسر بفرقة الفرقة العلماء وفرقت الشريعة بين المال الظاهر والمال اللي والمال الباطن فيسن إظهار الصدقة والزكاة في المال الظاهر ويسن إخفاؤها في المال الباطن يقول وأن يفرقها ربها بنفسه يعني صاحب المال هو اللي طلّحه بنفسه هو اللي طلّحه بنفسه إذا لم يريد وكي لو سلمنا ما فيش وكيل أو شيء يبي يطلّحه بنفس ليتأكد وصولها إلى مستحقها قال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله هذا حديث صحيح وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمس بس يتضعيف مصاحش طيب يقول عند دفعه إيه أما يدفعها الفقر يقول إيه يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرم بل الإنسان بطلع صدقة طلع زكاة الفقير يقول يدعو يدعو لنفسه اللهم اجعلها مغنمة ولا تجعلها مغرمة الحديث ضعيف بل موضوع, موضوع. طب موضوع ما يقولوش لا العلماء بيقول الدعاء واسع باب واسع ال ال ال الإنسان بيدعو بهذا الدعاء بما صح وبما لم يصح لكن كلام طيب كلام جميل اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرمة حتى لو حديث ضعيف ولكن نجوز يجوز الدعاء مش على سبيل الحديث ما قلش كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخرج زكاة ماله أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرمة ولكن تدعو به على سبيل الدعاء هذا أمر جائز هذا أمر جائز طيب اللي بياخذه يقول إيه أنت بتدر الزكاة يقول آخذ جرك الله يدعو له بالإيه بالأجر يعني أعطاك الله وأجر. آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يدعو لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوف ده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وبرضه مهم جدا الشيء اللي بسكره بعد ذلك قال يشترط لاخراجها نية من مكلف دي مسألة مهمة جدا جدا بيغفل عنها الكثير من الناس عشان أطلع زكاة مالي وأنا بطلع الزكاة أو قبلها بيسير قالوا لدي زكاة مال سلمنا أنا عندي زكاة مال وبعدين طلحتها وبعد ما طلحتها قلت هو أنا نويت ولا ما نويتش أنا ما نويتش أصلا تنفع؟ لا تقع نفل تقع صدقة تقع نفل مطلق أما الزكاة لا بد من النية والنية محلها القلب إذا بتطلع زكاة مالك تنوين لزكاة مال مش شرط تقول الفقير بعض الناس يقول طب أنا طلعت زكاة مالي ونويت بس نسيت أقول الفقير خذ زكاة ماله لا ما تحرش الناس لا تحرش الناس تطلع زكاة مال وتنوي بقلبك وتعزم الفعل بقلبك ولكن ليس بالحتم لازم أن تعلم الفقير تقول لزكاة إيه زكاة مال لكن لو أن انسان أخرج الزكاة ومع ذلك لم ينو يبا الزكاة تقع صدقة زي إيه زي الصلاة لو إحنا الآن هنصلي صلاة العشاء واحد مثلا وراء الإمام قال الله أكبر وبعدين لا نوى عشاء ولا مغرب ولا فجر ولا ضبر آه نوات إيه معرفش تنفع الصلاة تنفع بس نفل مش فريضة تقع نفل مش فريضة يبقى عشان الإنسان يعبد ربه بعبادة ما كصلاة كزكاة لابد من نية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالإيه بالنية يبا وإنت بتطلع زكاة مالك لابد أن تنون. دي زكاة مال فرقت الزكاة الشهر ده دات, دات كذا لابد من إيه لابد أن تنوي دي معنى كلامه يشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقدمها النية يعني بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لقولها عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين